جاتون بالوكاسيون هي غادين القراء ايضا موري عرف لبدايكو الدرامي سبحان المكتوب كيفش المغاق هتولت عدواء يا من بعد العشق Zetna No, no, no. and